السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد ان لا إله الله وحده لا شريك أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أكشاف الكتب. هذا الكتاب مقدر أكثر اقرا اقرأ أطرشية الشييرة. قال الامام أم زكريا يحد مشارة الناوي. السلام عليكم الله وبركاته. قال النوم أم زكريا يحد الله نسبوا صلى الله عليه أول ما بدأ بدأ بنفسه بنفس. بدأ بنفس بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو صلى الله عليه وسلم هو محمد أسماه بذلك جده عبد كما جاء ذلك بإثناد المرسل في سنة من بيهقين بعدما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جده صنع مأدبة ودعا القريش فأكلوا فبعدما أكلوا سألوه ماذا أسمايته قال أسمايته محمدا قالوا فلما رغيت بني عن أسماء أهلي اسم بخريب مش فضعينة فقال أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. وصلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. الله حنبل الله. الله ابن عبد الله عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف في اسمه اسمه عبد الله لكن اختلف متى؟ والصحيح إن شاء الله أنه نات ورسول الله حمل في بطن أمه لأن الله قال ألم يذكَّيَّما فأَوَوَ أَبْلَغُ الْيُتَّنِ أَنْ يموت الْأَبُ قبل أَنْ يُنَبَّتَ. ولا كان عبد الله ابن عبد المطالب. عبد المطلب جد النبي عشان لان اسمه شيبة الحمد اسمه الاصلي شيبه الحمد سمي بذلك فسمي هو الحمد لماذا تركوا الاسم الاول واسماه عبد المطلب عبد المطلب ده ابوه ابو هاشم عبد المطلب بن هاشم معانا لو عبد المطلب اسمه ايه هاشم هاشم لو أخ يسمه المطالب فالمطالب يكون عم عبد المطالب هاشم كان تاجه خرج في تجارة المرة إلى الشام إلى غزة وصل غزة ومات فيها فهاشم جد النبي ميت في غزة ومدفون في غزة زوجته وابنها شابة الحمد كانت عند عند الخزرج في المدينة أهلها في المدينة ابنه شابة الحمد اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه يعني أصبح بنام جدا كويس عمم الموت ينفقوا راح عشان يجيبه فخده من المدينة الى مكة راكب وراعه وجمل غيره الشمس ومسودته وكاتل هدوم اللي عليه مش كويش المطالب داخل المطلب كان سيد من سداد قراش في ذاك الزمن داخل وورا صغير كده شكله مش كويش هذا استحي أن يقول ابن أخي فقال هذا عبدي فأسموه عبد المطالب لأن كان اللي راكب الجمل قدامه اسمه ايه فالمطالب فأسموه عبد المطالب وتركه الاسمن ابني هاشم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمر. اسمه عمر. ولقب بهاشم لأنه أول من هشم الثريد لأهل الموسم الحجاج فنبي بيأكلهم ثريد. يبغى هاشم ناسف ويحط عليه لحم ويطعمهم. وأيضاً في سنة من سنوات المجاعة هشم الثريد لقومه ولذلك ذكروا فيه شعرا قالوا عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنيتونة أجابه. مم. ابن عبد منال عبد منال اسمه المغيرة تيمنا بشجاعته من الإغارة على العدو ابن قصي قصي اسمه زيد ولقب بذلك لان امه تزوجت رجلا بعد ابيه وكان قصي رضيعا وذهبت في بلاد بعيدة في بلاد قباعة فلقب بقصي من البعد وله شرف ومنزلة في قريش ستأتي بعد ان شاء الله ابن, ابن كلاب ابن لقب بذلك لانه كان يحب الصيفات وكان عنده كلاب كثيرة وابوه اسمه مره فكانوا يقولون ابن مره إذا مرت الكلاب شالوا كلاب من هذه قالوا كلاب ابن مره فاسمه بهذا الاسم على قول كثير ابن موره مره صمّي مره باسم النبات عندهم شجرة اسمها مره معروفة كانوا يأكلونها في طعامه والعرب تسمي بأسماء الزواحف والكيور وتسمي بأسماء الأشجار والنباتات فتسمى جحش زنا ابن مين رضي الله عنها وتسمي حمار صحابي المشهور حمارنا ع... من أيا عيال... أيا من الحمار المدجشين وتسمي ذئب وتسمي أسد تسمي نمر وتسمي صقر تسمي باذن نوع من أنواع الصقور تسمي شاهين وتسمي بأسماء النباتات حنفلة وتسمي قتالة نوع من أنواع الشجر تسمي مرة نوع أيضا من أنواع الشجر النباتات. ابن كعب سمي كعبا لأسباب منها علوه مرتبته والناس اللي يقول لك تفهم فلان بكعب عالي يعني كعب عالي يعني كعب عالي اه, آه يعني بما تقول لك دول كعب عالي ما تخلي ذلك منه فكعب سمي كعبا أو لو قبل وسمي به لعلو مرتبته وكعب هو أول من جمع العرب في يوم الجمعة قبل الإسلام وذكروا في الصير أنه كان يخطوهم كل يوم الجمعة وذكرهم بمبعث نبي سيكون من ذريته وكان يتمنى أن يكون حيا وقت النبي قال يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبغي الحق في الظلام يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبغي الحق في الظلام ابن لؤي ابن لؤي تصغير لأه بوزن عفا أن الثور الوحشي ابن غالب غالب من الغالبه واضح المعنى ابن فه خير اختلف الفه هايدي خلاف مهمة نذكره بعد اسمين فخلي سينجي الان لغاية ما نوصل بالنظر ابن مارك مارك من الملك معروف النضر. النضر نقف عن النظر النضر الذهب النضر الذهب النظر ابن مين ابن كنانة, ابن كنانة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله اشطفى كنانة من ولد اسماعي واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم كنانة هو الاسم يعني واصطفى قريش من كنانة تبقى قريش قبل كنانة ولا بعد كنانة بعده طب هي مين في كساده دول اختلخ هل فهم هو قريش ولا النابط ابن كنانة هو قريش لو قلنا ان النابط بن كنانة هو قريش فكل من بعد النظر قراشيون لكن لو قلنا من فهر هو قراشي وغمالك والنظر هو القراشيين على كل حال اختلفوا هل فهر هو قراشي ولا النظر هو قراشي لكن ما معنى قراشي ولما لقب بذلك فتاة في التفسير في سورة الإيلاثي قراشي صد ابن, ابن كنالة كنالة وعاء السهام إذا كان من جلد فإنه كما كنانه خزيمة, خزيمة تصغير الخزمة والخزمة واحدة شجر الخزم شجر خزم شجر الدوم وهو مجد الشعيف مدركة مدركة ابن الياس اسمه عامس لقبه ابوه مدركة لأنه كان في الاب الضعف وهو الذي عبركها وأتى به ابن الياس من غير همزة قب لا تستعجف لا اختلفوا في الياس هل ياس هم بالقطع ولا الياس؟ الأصح أنه الياس بدون هم بالقطع وأن اسمه اليأس. يعني كلمة يأس التي ضبط الرجاء ودخل عليها ألف قلم بتكون ألف قلم بالتعريف وهم أن بتكون هم بالأس وصف بتكون هم بالصف يبقى مدركة بالياس. سمّي الياس لأنه جاء يعني إذا أبيها على كبر. يأس من الجاب فنفجأ فشماه اليأس وقيل صمي اليأس لأن العدو كانوا يأسون من التغلب عليه لكن لو قلت اليأس على لفظ النبي المعروف على الشرط السلام لا حرج لكن فنظهر أنه اليأس اليأس أول من أهدى البدنة للكعبة أول شخص شنن العرب سنة إذاب البدن للكعبة لتذبح عندها ابن مضر سمي مضر اللي بياضه متماثل والأبيض من العرب شنن مضر أو مضر وهو أول من شنن للعرب حذائه الإبل نبي السفر في واحد عادي يحنوا للإبل بتم شطر وشطرين ركبوا في مضر كان غلام صغير وقال حسن الصوت جدا فذكروا أنه سقط من على بعيره فأصيبت يداه يبلت منه أصيبت فأخذ ينذب نفسه ويقول يا يداه يا يداه كل صوته جميل فرأوا يبل اجتمعت واجتمعت وتحلقت فعلموا أن الابل يعجبها الصوت الحسن من يومها عين واحد حادي يحبن الابل في الشيئر نزار. نزار من النزر يعني القليل قالوا لأنه كان فريد عشقه وفريد ذهله لا نظير له في جماله ابن معد من المعد وهو القوة ابن عدنان من العدن هو الإقامة وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن من النظر الشاعدة كانوا على البيان إبراهيم عليه وعلى مبينا الشرعة والسلام فبلاحظة خليك معي ذلك قال رحمه الله الى هنا اتماع الامة واما بعدهم يعني الامة متبعا لان الناس بالنبي صلم الى عدنان واضح واما بعد عدنان الى ادم فمختلف فيها اشد الاختلاف قال الظلماء ولا يشفق فيه شيء معتمد وقصي بضم القاف ولؤيت الهمز وطركه وإلياس بهمزة وصل إلياس وقيل الهمزة القديم فقط ثاني اورى الله ثناء اسماء الله و الله عن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن كنا النبي صلى الله عليه وسلم فالكنيه ما صدرها اربعهون ابو فلان ام فلان هذه كنيه والاسماء معروفه فرض وكنيه النبي الله عليه وسلم انما الله وكناخذ عليه السلام هذا الماضي حتى في حديث ولا يخلو والورق لا تضاريس الورق انواع كثيره لا ترى فيها انمام الحجب وانقاض اي من الحجب انذاك ان عاد ذلك في حكمه المعروف في اعتام محمد محمد أصل المادة الحق والمين والباد مبارها على الحمد والحمد أوصاتنا صلى الله عليه وسلم منهما يتعلق بفعله ومنهما يتعلق بفعل الله ففعله صلى الله عليه وسلم على مقتضى الحمد والخير ولذلك يحمده الخلال يحمده الناس يحمده الناس الدنيا المؤمن وكثير من منصب الكفار يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد بعضهم حتى في هذا العصر وصنّت مصنّبات فيكتب العظماء وأعظمهم فيدعى الأعظم من رسول الله, الله وهو كافر هذا الرجل ويحمده الخلال كلهم في الآخرة حتى الكفار لأي موضع من الشفاء كل الخلاق يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نفسنا له لواء الحمد له لواء الحمد فمحمد وهو أحمد في أخلاقه وأفعاله أنا مقفض الحمدي والناس يحمدونه في الدنيا والأخيرة الدنيا والأخيرة طيب صب والحاشد الحاشد الذي يحشر الناس بعده فأول من يتنشق عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم كما أكبر عن نبيه فما يحشر أحده إلا بعد رسول النبي صلى الله عليه وسلم والعاقل فالصبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعده وأنه خاتم النبي فالعاقل يعني آخر نبيه لا نبيا بعده هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم والمقف أعطي أعطي طيب المقف بمعنى العاقب ثم تصينا على أذرهم ما المقفة ولا مقفة مقفة ليس مقفى هكذا تحجي بعده من الأنبياء المقف الفاء بمعنى العاقب فهو خاتم الذين صلى الله عليه وسلم والماحي الذي ينفي الله به الكفر الذي ينفي الله به الكفر خاتم النبيين طه محمد ولا دين وض طه محمد هو كتاب انتهاء ونفصل نعبد بالسيف كما قال عبد بالسيف بين يديه فحتى يعبد الله وحده لا شريك له فسيفه صلى الله عليه وسلم إلا هو لنصر الحق ودفع الظلم لنصر الحق ودفع الظلم وإقامة الدين ليس سيفه صلى الله عليه وسلم المجرمين في هذه الأذنان أو ما سبقها من الأذنان إنما يتخدمون السيوف يعني قوة في شهوات أنفسهم يظلمون العباد ويخربون البلاد لا. السيد ونبي صلى الله عليه وسلم وعثه بالسيد بين دي الساعة حتى يُعبَد الله وحده لا شريك له السيد صلى الله عليه وسلم قامت الحق قامت العجل ودفع الظلم ونشر التوشي. نعم. وفي رواية من نديج المدى ونديج المشتاة وفاة وطرار الوحيد أولا أن طاهر يسمى من أسماء الله من أسماء الله صلى الله عليه وسلم هذا لا دليل عليه. طه ويس اذا فتحت اي كتاب للكتب التجويد تجد انها تحت انواع الحروف المقطعه زي ص مقاف ودون وحاميم لكن شاع الناس التسميه بتاه ويسيل ولم يشاعين التسميه بطاسيم وحاميم طاسيم وحاميم لكن العجم يسموه العجم يسمون م طاسين المسلمين من المعجم كثير منهم مسلمين طاسين زي إياسين وزي طاهر سمون طاسين وسمون طاسين مين وبعض العجم يتبرك من النصحف لبرق عديد هو لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف معناها يتجد حص النصحف في البيت إذا جاءه المولود فتح وحص صبر عليك المولودين فتح فإنه ثم المولود بهذه الكلمة وقد أخبرني أحد من صافر لبعض البلاد العجب قال قابلته رجلا سألته عن اسمه ايه اسمه؟ اسمه وبصلها والله صحيح هذا اسمه هذا اسمه لأنه هذا المصحف وحق جاء خذ على كلمة جاي وبصلها او مش عارف جاء انا او صنع فسن ما أحد من ذهب لبلاد العجب حيضا قال كانت في منطقة الكوارد. فيقول جاءت قصلة صغيرة فسألها عن اسمها مرصادات مرصادات فهي اسمها مرصادات يبتعى الموضي الطاهر اليسرين ليست من أسمائي من أسلل لم يأخذ في ذلك الدليل ويأخذ كتب التجويد من الحروف المقطعة زيال الزامين وزيحامين وزيطاشين سواء لسواء صد وعلى كماعه المكاثرة أبا تقرر الله لابا باعه بجلال فطارة الله وضبط بطرق رسولة وليديه ومعنية وليديه ومبسر ومدائيه ومدائيه في الله بإسمه والتباهة الصديرة وروض وعطيه ومدكرة وجعله رابطة وحبكة وما الله عليك صدق صدق صدق كل هذا حق يعني ماذا ذكره الميهدين حق كما عنك نعمات ولي رحمه راضي وطبي وراضي مثل وبالتوار والحي فإنما كميت كميت وحي فأني أحي أن الذي فهذا لا هذا الحديث مرفوع عن المفصل تيذ ولا بي سلم اسمه أحمد اسمه محمد اسمه العاقب والحاشر والمقفي نذل الرحمن ونذل الملحم صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق قلت وضع المناديه في الموراة في الباب لإطلاقه في عليها مجاب مجاب يعني هي هده الاسم يكون في العالمية لكن بعض ما ذكره البيهات رحمه الله تعالى فلما هم مبارد السفاة يحب من بابه العالمية صدق وقال إمام آدم أكبر أحواب العرب والمريكة وقال الله وقال أحواب الإسلام التغمية عالدة الأحواب الكتاب مصبوع موجود وذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من سنة التغمية قال أحواب الله عليه وسلم من العرب المالك يساد والكلام من مهم رحمه الله لكن بمتك... لقول بعض الصوفية لله ألف, ألف اسم القاعدة وستأتي معنا في العقيدة أن أسماء الله تعالى ليست محصورا بعدد معين فمن حصرها بعدد معين فقد تكلف ما لا علم له به من حصر أسماء الله عز وجل بعدد معين فقد تكلف ما لا علم له به ففي طاعه المكتوب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعبد اللهم إني أسارك من حصله بكل شيء من هو لك ما يف به نفسك أو أنزلتهم أو علمته أو استأثرت به علم الغيب عندك فمن حصله في عدد معين فقد تكلف من علمه وأما الحديث إن لله ساعة واسعين مئة إلا واحدة من, من أصاب خلال له معنى سيأتي إن شاء الله في كتاب العديد ألهم حصر أثماء الله في عدد معين هذا من أبواب الغلط قالت الأرض يا ربي وظهر هذا أن أثماء الله عز وجل فهذا وأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلح أخطها جدا بسها الورود الظهر في صفقة الأسماء البجنة فأخذوا إِنَّ أَضَاعَكَ مُزِنِينَ إِسْلَامَ ثُمَّ لَجَرَاهَا فَوْقَالَا مَسُّرُونَكَ فَالْتَوْنَوْا لَجَاءَا ثُمَّ قَالَا وَلَوْوَوَا لَا جَاءَا الله الله ابن عبد المنان ابن روا ابن كلا ابن موضة ابن كع ابن روي ابن غار من نفس قبيلة أبو النبي صلى الله عليه وسلم فأمه قرشية وأبوه قرشية توفيت على الصحيح وعمر نصف 6 سنوات كان تزور أقاربها في المدينة وهي في العودة. مات في الطريق ودفنت في قرية بين مكة والمدينة تسمى الأبواء وهذا مشهور معروف فض ولده الله تبارك وتعالى ولد عبد الله صلى الله عليه وسلم عام 2 وقيل بعده 30ه قيل رحمه الله الله وقيل بعده 40 سنة وقيل بعده بحسب قرار مكاثر مهندابر وإن الله في <تصفيق> كاليف نشط والصحيح من المشهور أنه مولد آن فيه ونقر إضافة الممكن أن تدامي الشيخ الغفالي أحمد الله وخليفة في الخيار والقرون الإجماع عليك وخليفة على الآن عام المولد العام المولد في النفس وسنة. العرب كانوا يورقون بالحوادث. ما كانش عندهم سنة معينة يورقون بها. كانوا يخرون يورقون بالحوادث. يقول فلان ولد عام السيل مثلا سيل معروف عندهم. وفلان ولد عامل سيل. أنا بعث ولد قبل بعثته بأربعين سنة. صيد وعاش بعد البعث 23 وعمره ثلاثة وستين سنة. كونه أن عام ولده وافق عام سيل. أو كان عامل فيه قبل ذلك بأربعين سنة أو بأربعين يوم أو بثلاثين سنة أو بثلاث سنين هذا لا يؤثر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المدة الزمينة التي كان فيها فالاختلاف ليس في المولد وإنما هو في عام ألفين كان قبل المولد ولا كان بأربعين يوم أنتهى تعلم أن يصلي ولد قبل بعثته بكم؟ بأربعين سنة وعاش بعد البعثة ثلاثة وعشرين سنة وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة كما سيأتي باقي يوم المولد قبل العام اختلف كما ما اليوم اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين لكن اي اثنين كل شهر كان فيه اربعة اثنين فأي اثنين وفي اي شهر نسمع صدق واختلفوا هل هو في يوم الثاني أب الثاني أب العاش أب الثاني حسر رابي أربعة أخوان المشتور شايف مش إذا اختلفوا في يوم المولد يبين فعنا حدد يوم نحتاج نسيب المولد فعنا شاء غير معدود هو الاثنين، لكن أي اثنين سمعت لم يجمعوا على أي اثنين ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا يبين لك أن هذه الجدعة القائمة ليس لها أصلاً صحيح ضد إليه أصلاً لا في التاريخ ولا في التشريع صدر وذاته فضى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وذاته فضى الله عليه وسلم أما أنه فصل ما توفي 11 هجرية هذا لا إشكال فيه وأما أنه من شهر ربيع هذا لا إشكال فيه وأما أنه ضحى يوم اثنين وبقي بقية اليوم ثم يوم الثلاثاء كامل ثم زفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم هذا إن شاء الله تعالى على الصفحة أما اليوم يعني يوم ربيع أي اثنين ربيع ايضا اختلفوا في المولد فاختلفوا في المولد واختلفوا في الوفاة في اي يوم على التحديد كانت لكنها كانت في ربيع 11 ربنية ضحى الاثنين قريبا من الظهر وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بقيت يوم الاثنين ويوم الثلاثاء خامل ودفن ليلة اربعاء صلى الله عليه وسلم فضل بس هو عقور صلى الله عليه وسلم ودفن صلى الله عليه وسلم اليوم الثلاثة حين جاء الشمس الصحيح أنه دفن ليلة الأربعة كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. ليلة الأربعة زالت الشمس يعني يعني زالت وقت الظهر لكنه لم يتحصص أنه وقت الظهر وأنه دفن ليلة الأربعة حقا الليل صحيح صحيح من ليله الاربعاء الله عليه وسلم له ثلاثه رسوله وقيل راكم ورسوله كما وقيل نعم 63 سنه كان عمر النبي صلى موته وكذلك عمر ابي بكر كذلك عمر عمر رضي <تصفيق> الله عنه كانوا كلهم 63 سنة وأظنه أيضا عمر عائشة رضي الله عنها يوم ما ماتت أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته دخلت عليه عائشة فسألها فيما كفنت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بكر يسأل عشان يستهدل للموت قالت كفنه في ثلاثة أسود يعني ثلاث قطع قماش فأبو بكر كان عنده شوف درسه في صوتين تانين خلقة يعني جديمة يلخلوا دخلوها وكسلوني فيها ثلاث أثوات زي الثلاث أثوات قالت له دي أثوات جديمة الحي أبقى من الميت وإنما هي دي المولى يعني أنا بها فترة ثم سألها في أي يوم من وقت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين فقال أي يوم من هذا؟ المرضى في اليوم إن كان فيه وهو مريض في مرض موته قالت له الاثنين قال أرجو أن يكون يعني من هنا إلى الليل يعني أرجو أن يكون إيه؟ موته رضي الله عنه فمات فمات ودفن ليلة الثلاثاء رضي الله عنه لا يوم الإنسان أتكلم على النبي بكر وذكر الله عنه أعظم العالم بعد الرسل يعني هات الرسل كلهم أول واحد من الأولين والأخرين بعد الرسل مباشرة أبو بكر أبو بكر هذا سيد رضي الله عنه يعني تصور بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الناس ولم تكن صلاة جماعة في جزيرة العرب إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة مسجد مدينة مسجد جوافة في الأحفاء في المنطقة الشرقية في المملكة وما زالت أثر على النسجد الثلاثة ثلاثة مساجد فقط تقنف على صلاة الجماعة ارتد الناس فقيد الله للأمة أبا بكر رضي الله عنه فردهم إلى الدين وفتح فتوحاً سنتين كم شهر ولم ولم يمت إلا وقد استقرت الكذيرة مرة أخرى وفتح الله على يديه من الفتوح خارج لذير ما شاء الله عنه نسأل أرزقنا وإياكم حبه حب النبي صلى الله عليه وسلم قبله طيب كم وقد جاء لأرواب السلامة في الصحيح قال من الله رحمه الله اتجمع بين الجوايات أن مضار كتين سنة دم يحث معها الكثور فالعارف من عددهم في العدد يحذفون الكثير فاللي ما تين سنة كويس التلات كانوا يصححون الكثير إذا كان فوق الخمسة بشوية ويطريق عم عرضوا في الحساب تقريب, تقريب. واللي قال 65 سنة عد سنة الولاء والولادة وسنة الوفاة. طيب؟ لكن المعروف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ثلاثة وستين. شن؟ فض. سنة الولد ومضى والصحيح وكذا الصحيح في السنة أن الله عنه عليه وعجلة. رضى الله عليه رضي الله عنه عمر 63 سنة. أما عثمان فزاد عن ثمانين اقتربا من التسعين. أما من هو طالب آناء الليل ثابتا قائما يحذر الآخرة ويرجى رحمته. قال بعض الناس هكذا عثمان ذن رأي الجامع القرآن لين أبي طالب رضي الله عنه. أبو الحسنين ليس الحروب الذي أبقى طار نسل نبيه وصلى الله عليه وسلم عن طريقه فهو زوج من؟ من أم قتل شهيدا 17 رمضان 17 رمضان وسيأتي إن شاء الله فصول في السيرة لهؤلاء العظام حساب الدنيا والآخرة بعد الرسول. مبغ فعمر أثمان علي طلحة الزبير وسعد بن الأقصى سعد بن زيد أبو أبيد بن جراح هند الرحمن بن محو عشر مشروون وكلهم من القرش من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن سعد ثانيا. صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفي يوم الاثنين وهذا يوم الاثنين ودخل يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورؤيا ان ترى على سيدنا مولانا الله تبارك وتعالى لثلاثه اثواب اليوم ليس كثير عليهم ولا احنا يعني ثلاث قطع قماش مش مفصلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صلى عليه وارحابه وأصحابه ولنا في على تفسير ثم نرى الناس عليه معروف معروف قصة تفسير المخلب ثم تفسيره بعد ذلك دفن كما تعلمون في الموضع الذي مات فيه حفظ في الموضع. قبر ثم لحل ثم وضع صلم على شفير القبر ودخل الناس يصلون عليه بلا ايمان يصلون عليه بلا ايمان المكان ضيق في الغرفة فكان جماع يصلي جماع يخرج جماع يصلوا فاخذت الصلاة عليه وقتا طويلا جدا صلى الله عليه وسلم صلى الرجال وعن ذلك النساء جسوديان وهذا إجماع أجمعه على أنهم لم يأمهم في الصلاة على نئس لما أحد اختلفوا في التعليل لماذا لم يأم الناس في الصلاة على نئس لما أحد هل هو تعبدي لا يعقل معناه ولا لينال كل مسلم من شرف الصلاة على نئس المباشرة منه إليه صلى الله عليه وسلم صدق ثم تقرى الناس وعوض جاءة وفضون عليه جوجة جوجة لا يحضرهم أحد فأقلل سؤالاً عليه الأباء والجوار ثم ده مهاجر ثم المهاجرون ثم الأصبار ثم تائر الناس كلا فلما طرد الناس جاءة ثم النتاء ثم دهنا صلى الله عليه وسلم سنجل في مقراطي العباس وعلي والفضل ورسل العباس وعلي الرابع من؟ قاف سامين ابن العباس كيف تقرأ؟ قاف سامين ابن العباس أخو الفضل من العباس شقيقه يعني اموهما واحدة هيا كيف تقرأ طيب قال احدهم قسر وقال احدهم قسر اللي يجيبها هياخذ هذا الكتاب ان شاء الله هديه طيب لو في مجمع سلمة وكده مع بعض وكل واحد يقول تركيب هيطلع تركيب معاهم ياخذ الكتاب هديه يجسموا على بعض. <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> انت قلت ايه؟ قولها تاني يقول قسم قسم كزفر قسم ضم ثم فتح ككلمة زفر بعد من الاخر بقطر معروف قسم ابن العباس ابن عبد المطلب اخ الفضل وهو من صغار الصحابة قريب في السن من الحسين بن علي رضي الله عنه جميعا. النبي صلى الله عمره حوالي 8 سنين هو كان من ضمن من نزل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه العباد وعليه والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم نزل في قبره كثم كما سمعتم كان من صار الصحابة وكلمة كثم معناها في لغة العرب كثير العطاء الجموع للخير والعيال قالوا ان كثم كان من اخر الناس عهدا برسول الله سبحانه يعني اخر واحد طلع من القبر استشهد رضي الله عنه في كتوح سمر قلب فقبره هناك الى الان معروف سمرقند مدينة إلى الآن بهذا الاسم ضمن دولة أوزباكستان التي هي أكبر الجمهوريات الإسلامية في الحرس سوفيت هذه بلد تاريخي عريق فيها بخارة بلد البخاري فيها تلميذ بلد تلميذي وغيره وفيها سمرقند التي سمعتم عنها الآن صبر والملوك نبا مكرم عليه وسلم ورات النور في اعرابها عليه الصلاه والسلام فتمت فتمت مبني وجوده اعباته وخطا رضي الله شكرا عن شكرا عن قالوا ان شكرا شين وقاف نزل في قبره يقينا نزل في قبل النبي لكن من شكرا قال بعضهم هو صالح مولى رسول صليب لأن شقران مولى لكن اختلهوا في الشقران هو غير صالح ولا هو صالح وله اسم صالح ولقب شقران على كل حال شقران نزل قبرا النبي صلي. لماذا نزل نزل بعدما حفر اللحد أخذ قطيفة حمراء كان النبي صلى الله عليه وسلم البسها في حياته ففرشها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت النبي اذا في فوق من قطيفة مفروش في اللحد تحت النبي صلى الله عليه وسلم لونها احمر من الذي فرشه شقران مولى رفاعه شكران حضر بدر لكن كان رقيق واعتق بعد ذلك وذكروا أنه مات في خلافة عثمان رضي الله عنه وشكران ذكر أنه كان حبشيا ومما ذكر في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه مع أم أيمن بركة الحبشية أم أسامة بن زيد أم أيمن هذه أم أسامة ابن زيد كده كان مسابقه اسف تمام حضرتك يا رضي الله وعلمه جميع تفضل معروف حسان بن زيد تاريخ مشهور بطل من صغره وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه أمه ام وايده وقال او ابن خولي خولي أوس بن خولي أنصاري خزردي بدري شهد بذرا كان قويا شديدا يحمل الجرة العظيمة بيد واشدة ذكروا في السيرة أنه لما ولي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أهل بيته في تغسيله قال الأنصار ناشدناكم الله وحقنا أعظمكم أنا حق في تجهيز مرسل فأدخلوا معهم أوساء ابن خولي كلمة خولي كلمة نشهورة عندنا اللي هي الخولي هل الخولي هي الخولي بس احنا الخاء لكنها خولي او خولي بتحريك الواو وتشديد الياء او تسكينها ككلمة عربي وتجمر على خول كعرب عربي وعرب وخولي وخول والخولي بلغتنا أو القولي بلغة العرب الراعي الذي يحسن القيامة على المال وعلى ما عليه أوس ابن قولي كما قلنا بدري وكان له موقف عظيمة في وأنا أتعمد الإطالة في الكلام على بعض الأسماء الغريبة علينا التي تغفى علينا جوال من سيرة لتعرفوها كان له موقف في عمرة القضاء وتوفي رحمه الله تعالى أو قديم الإسلام آخر النبي صل من بينه وبين شجاع بن الوهد آخر النبي وبينه وبين شجاع بن الوهد فهو أنصاري قديم الإسلام من الخزر مات في خلافة عثمان رضي الله وحما صد وظني عليه صلى الله عليه وسلم من الهة وظني عليه صلى الله عليه وسلم من الهة يقال إنها تسعر بناء ثم أهامه قوابه ودعو إلى قبره فالله ودعو إلى قبره فالله يدفن مصطحه ورش عليه الماء ورشه الصحيح أن القبر مسنم وليس مسطح مسطح زي التربيزة كبير لكن بارتفاع شفر فقط لا كان مسنما يعني في استدارة لم يكن مربع بهذا الشكل كان مسنما ورش عليه الماء ليلتزق ترابه ولم يكتف عن قبل إلا شبرا واحدا. صدق. يقولون إن المغيرة بن شعلة رضي الله عنه هذا الأمير ثقفي المشهور نزل في قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوي ولا يصح لكن الحديث في مسند أحمد بسند صحيح أن المغيرة نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. واحتال رضي الله عنه حينة حسنة ليكون آخر الناس عهداً من بعد بعدما أصلح الأمر تماماً ولسه إهالة التراب قال بقي شيء من جهة قدمين من لم يصلحوا قالوا لو إنزل فأصلحوا فنزل وكشف قدمين صلاة نفسهم ثم أصلح اللحظ ثم تعمد ألا ينزل أحد بعده ليكون آخر مسعد ابنه صلى الله وهو في القبر قال لهم أهيل الطراب وهو في القبر فأخذوا أهيلون الطراب حتى بلغ أنصاف سعقيه فاطمئنب بهذا الشكل من حتى هنزل فخرج وكان يقولوا أنا أحد الناس عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون, يحرصون على الخير رضي الله عنه جميعا ولذلك اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم صد قال محمد الله عليه قالت حكمة رحمة وقالوا ما جاء من الله وجدوا رسوله في صلاحي وسلم ولو صور وقيل ما جاء الله عليه وسلم وتوثية بالمدينة في بالمدينة في أحد دورها عند أخواله بني عدي ابن النجار بني عدي ابن النجار والصحيح المشهور أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه لما نعوذ قال ولم يجدك يتيما ووأبله يطم يطم الجنين أن يموت أبوه وهو وهو في بطن أمه صد قال الوثني وما الله ولا كلامه محمد بن دا دار هذا في اشكال موجود عندكم في الحاشية طب. وما تذكروا عبد المشهور انه توفي ابو طالب عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات تفضل تعرف عبد المطلب يقدر معنا ان اسمه ايه شيبة شيبة اسمه شيبة وأما عبد المطلق هذا لقب أطلق عليه لقصة سمعناها في المجلس الأول صد وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروه في المنين وقيل أربع سنين وماتت في الأبواع مكان بين مكة وحليمة نعم الظاهر أنها ماتت واروه سنوات لأنه صلى الله عليه وسلم بقي عند حليم السعودية وكان حصل له عندها حادثة شق الصدر كان عمره حوالي 5 سنوات كان عمره حوالي 5 سنوات تقريباً صلى الله عليه وسلم وشقه حصل لرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حصل شق صلى الله ثلاث مرات المهم ان ام النبي صلى الله عليه وسلم توف في بين مكة والمدينة وكبرها كان معلوم حتى زمن الرسітиوس صلى وقد زاره صلى الله عليه وسلم واستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وكان مكان القبر معروف إلى زمنه صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه حضنته أم أيمان بركة الحبشية وكانت مولا لأبيه يعني كانت أما عند أبيه فورثها صلى الله عليه وسلم وحضنته بعد موت أمه، فلما تزوج خديجة رضي الله عنها اعتق أم أيمن بركة الحبشية وبقيت بعده، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، فعمرت بعده مدة، كان جلس أشهر، لكنها لكن أبيها مت قبلها، مت قبل حاضرة أم أيمن، بركة هذه لا شأن أم أيمن، فهي زوجة زيد بن حارث وهي أم أسامة بن زيد. رسام الذي كان يحبه نبي صلى الله عليه وسلم أمه ومن اللطائف العجيبة الطريفة تروق لكم كما راقت لهذه اللطيفة هذه بصحه مسلم أنا خادم نبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نبي صلى الله عليه وسلم يزور أمأينة في المدينة خلاص هو اعتقدها بعد خديجة أصبحت حر ذهب لا لم يزورها هو بعض أصحابه وكان معه أنس هي حاضنة من هو صغير ست سنين فلث معاه مدة طويلة فكانت تعامله معاملة الأم كانت عنده معاملة الأم لولده هو رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة خلاص بعد الخمسين راح صهرها قال أنس فما ولته إناء فيه شراب فدث له هنا نقول عصير مثلا نقول كوبات عصير مثلا قال فلا أدري أوافق الأصابة فتو صائماً أم لم يرده؟ المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخدوش أنس بقول ما عرفش كان صائم ولا ما عرفت قال فأخذ التصخب عليه وتذمر عليه يعني تزعج له لما الأم تزعجاه لا أخذ ذلك أخذ التصخب عليه وتذمر عليه رضي الله عنه ما تقول طريصات طريص طريص طبعا هذا الصخب هذا رفع الصوت عليه منها على سبيل الإدلام لأنها تعامله كما عمل أمه نا وربه معهم قديم يل حضنته بعده أمي فكان موقفا طريفا وكان فيها حقة كانت كثرة البكاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر هي بنا نزور أم ايمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها كما كان بيو يزورها الصحابة حرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق ما تتصورون ابنها كان بيزور منه نروح نزورها زي ما كان صلى الله عليه وسلم بيزورها فدخلوا عليها فبكت قالوا لها لا بك يعني ما عند الله خير ولا رسولهم مما في الدنيا ليس الاخره معنى الكلام قالت انا عارفه لكني أبكي أن انقطع الوحي من السماء وخلاص بعد موت النمس انقطع الوحي فهيجتهما على البكاء سبكيا يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه إذن على هذا الترتيب حسب ذكر المؤلف هو رحمه الله يقصد الاختصار فلم يشر إلى حضارة أم أيمان بعد موت أمه لأنه معروف مشهور فضل سبحانه وتعالى رسولة الجنة الجامعة هذه المرة الثانية التي شق فيها صدره صلى الله عليه وسلم فشق في المرة الأولى لما كان عند حليمة السعدية في بادية بني سعد جهت الطائف والمرة الثانية في أول البعثة شق صدره مرة أخرى صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة ليلة الإسراء والمعراج ف. الله عليه وسلم في فبعده فبعده فبعده سنة، سنة. ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى التوحيد حتى أن الصلاة على عظمها لم تفرض إلا بعد نحو عشر سنين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما بدأ به التوحيد دعوة الناس إلى أن يتركوا الشرك وأن يوحي الله عز وجل فشأن التوحيد عظيم ولا يعظم شأن الإنسان ولا يشرف ولا يكرم عند الله إلا بالتوحيد فلو فعل كل الخير وكان مشركا فإنه أم من عيشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جبعان وكان في الجاهلية يصل الرحم ويعتق الرقاب ويطعم ويفعل ويفعل, ويفعل من خيرك فأخبرها صلى الله عليه وسلم لن ينفعه ما فعل لأنه لم يقل يوما رب اغفر لخطيات يوما لم يقل موحدا كان على الشريف فعل ما فعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأن دين النبي على حق لكنه خاف المعرة من قوم انتبعه وكانه دمع ملفا عظيما حتى أن قريش لم تجرع على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب ومع ذلك خالد المخلد في النار كما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد التوحيد أعظم ما تتقرب بإله الله ولا يقبل الله من أحده عملا إلا إذا كان موحدا لا وقيل ان هررا وقيل عشرة مضى ثم هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقام منها اشهرين الى ثلاثه وقدم قدما صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 22 عشره طلبه قال الحسن رحمه الله تعالى ووجد الوجه المقصود صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه وهو عنها يعني الوجع الذي مات منه صلى الله عليه وسلم استمر 13 يوم استمر 13 يوم قال بعضهم 14 قال عظم 12 لكن الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم ظل مريضا 13 يوم أول ما بدأ به مرضه الأخير كان في بيت ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلانية وميمونة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبد من فمثل من كانت زوجة من ان صلى الله عليه ها ها هذه إيه كانت زوجة عمه حمزة ابن عبد المطلب صد على فكرة بعض الناس يستغرب زواج الشخص من زوجة عمه ولا يستغرب زواج الشخص من زوجة اخيه ايوا ما ترث لك عمك ولا اخوك اخوك اخوك ولما موت الاخ العيله كلها على دماغ المسكينه اللي هتتجوزها اخو ثاني صح ويقبلون ويستغربون زواجه منه زين؟ شايف ما له استغربوا منه ويتعجبون مما في مما ليس في عجب فضل قال الحمد رحمه الله تعالى وقبل الوجه مدرسون بيت الرماء عليه السلام في بيت ميونة ورد الله على هذا يوم الأربعاء لليلتين ذاقية في شهر قصر قصر قصر أربع الله عليه السلام الثويبا وردت أبي الهبين أيام فثويبا ولدت أبي بله كان أربع عثم فيها لابن كانت في الوقت دي ولا لا كان لابن اسمه جيد وهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع مسروق ابن ثواب طيب واصل أيضا أربعت معه أيضا عمه حمزة ثواب مولاة أبي لهب فكان عمه حمزة من إخوانه في الرضاع جيد وأربعت أيضا أبو سلمة عبد الله من عهد المخزومي زوج أم سلمة فكان هو من الرضاع. كلهم رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم باللبن من ثواب. طيب هاد. ثم أذعده حليمة من سائر الدوائ. حليمة. حليمة سائر الدوائ. عبد الله وكانت من من رضعت معه من حليمة الشيماء الشيماء أخته من الرضاع. وولعت قصة طريفة في السيرة. بداية لساعف جهة الطائف هوازن وثقيف. فلما حصل ما حصل في الأسرة بعد فتح مكة في حنين وما بعدها من ضمن أغار أغارت خير النبي صلى الله عليه وسلم على بني سعد ابن بكر فأثروا أسرة فكان فيه امرأة أبو بالخمسين أو, أو قريبة من الستين قريبة من الستين أخذوها فقالت أنا أخته صاحبكم أنا أخته صاحبكم كما ذكروا في السيرة قالوا تعال فمن صلى الله عليه وسلم جالس فجالوا في واحدة بجمول هي نفتك فلما اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت انه نفتك انا الشيما ارضعتني انا وانت حليمة فقالوا في السيرة امين سألها ما امرت ذلك فين امر اعود علامة فقالت عض عب عضبتني اياها في ظهري وانا متوركتك لما كنت نايم عليك لك احنا صغيرين. انت عضتني في ظهري. فعلم انه انسان فعرف انه يهدي العلامة تنسوت شفت لايغصتك عضاتك كله ايه <تصفيق> غلام ما شاء الله موصوف من المنظر ده هو منظر يفرح. لما تسمع ان صلى ما مثل هذه البشر من البشر صلى الله عليه وسلم. يصيبه ما يصيب الناس قالت عضى بطني يا ولا متوركتك فعرفها فوسعها فبسط له فبسط لها لذائه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أن تقيم المحببه مكرمة وين شيء تراد رجناكي الى قومك قالت ارجو الى قومك. نعم كان, كان نفس سلم في صغار وهذا اثبته بعض الانعل كان ينمو نموا غير معتاد بالنسبة لبقيه الله عليه وسلم بهذا हेलो भगवान ने सब को आश्वासन और वचन वर दिया कि हम जिधर भी